فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فيِي العوونَلَعَالِم في الأوض وَإِنهُ لَِنَ المُسِفين وإن